117. وقد خاب من دساها 118. كذبت ثمود بطغواها 119. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 111. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم, فدمدم عليهم ربهم زوجها ولا يخاف عقبها.